ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وانك كثيرا من الناس بلقوا ربهم لكافرون اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوها واثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساء السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون ويوم تقوم الساعة يبنس المجرمون ولم يكن لهم